I had ran a puzni, सुनने شكلي اطراد فوق تحت ما مشكلي اطراد فوق تحت ما وبن سنيني اتكومت زي الجبال ما فرحت واتهنت وانا بيرت أطرى أنا حزني وصل تأخر ما